وهذه قصيدة الشرق الناهض للشاعر محمد رضا الشبيبي نفد الصبر فهبت فزع وأب السيف لها أن تضرع بعث الله لها راقدة من عصور ما أقض المضجع ودعا للذود عن أحسابها شرف العرقي فلبت إذ دعا أمة خرساء كمواش وشاء بنواديها وكم ساع سعاء أزمعت أن لا يراها حملا غاصب صال عليها سبعا واتقت حينا فلما عقلت نبذت ذاك التقا والوراء أشرعت عاملها فاتهموا حده المأثور حتى قطعا وادعاها فنفت حجته داحظ الحجة سمج المدعى جمح الشرق على رائضه بعدما استنى ذا في جهات الأرض خرق كلما رفأ الساسة منه التسعا جاذبتنا بردة الملك يد ملأتها من فساد رقعا كلما قام إمام جائر قادنا الضعف إليه تبعا شدت الشمل جميع النفر غبروا لا يشهدون الجمعا لا يبالون إذا ما قلدوا ضرهم ما فعلوا أم نفعا وإذا ما بحثوا مشكلة لم نجدهم شيعة بل شيعة صلة الشرقي بالماضي سلمي لا تعودي سندا منقطعا جاهدي يا أمم الشرق الأولى قتلون جاهديهم أجمعا واذكري ما فعل الغرب بمن هذبوه واصنع ما صنعا وتبريه من الغرب بهم فأثار الشرق والغرب معا وتعالى في العراقين صدا من بني الأطرش حتى أسمعا جمع العلج لهم فانبعثت هجمات فرقت ما جمعا أتنوخ هذه أم أنجبت مرة أخرى تنوخ تبع ذهبت أيامهم فاسترجعوا ما أضاعوا ربما أضن رجع حضر تفتخر المجنوبنا أو بداة تتحر النجع نظر الله عفودا بالحما سالفات ورعاها ما رعا وسقى مما يلي عاملة ذلك المصطفى والمرتبع لا أغبى الغيد صيداء ولا أخلف النوء المرجى جبعا بل حمصا وتوخى حلبا ونحى بصرا وروى أذرعا مدن لو تركت لاتصلت جزعوها ليسودوا قطاعا دفع الشام عن الحق الذي دمها سال عليه دفعا يا لها واقعة في جلق جل في حسباننا أنتقعا جنة الأرض وما أوحشها جنة بالنار عادت بلقها منح اللذات منها بلد عبقري وأفاد المتع يا له حيا لقاحا لعبت فيه أيدي العابثين الخلع ما لكم إن أحسن الشرق قرن أيها الضيفان زدتم جشع لا تقولوا طمع داؤكم جاوز الحد فأمس طبعا لا ربحتم من تجار عرضوا أنفس الأحرار منا سلعا